اعصار قادم. نتمنى من المواطنين الكرام التوجه إلى أقرب منطقة آمنة خوفا على حياتكم وشكرا لتفهمكم. وبعد خمس دقائق يمكنكم الدخول مرة أخرى.